يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا مُشْرَا يومَ إذِنّ للمُجْرِمين وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فَجَعَلْنَا مُهَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء أَمَامَ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ الرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عسيرا ويوم يعض الظَّالِمُ على يديه يقول يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا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 وَرتَّنهُ تَرتلَ وَلَا يَأتُونكَ بِمَثَلٍ إِللاا جِكَ بِالحَِّ وَحسَنَ تَفسير الذيينَ يُحشرونَ على دُوهِم إ جَهنَّ مَأُلكَ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 ثُمَّ جَعَلَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نشورا وَهُوَ ال الذي أَسَ ل الرِياحَ مُشرًا بَيْنَ يدَي رَرحمَةِ وَأَنزَلَّ مِنَ السَّمائِمَا أَنْطَهُورَ لِحَ بِهِ بَلْدَةَ مَيتَ وَنُسْقَهُ مَِّا خَلَقناَا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 فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا